اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لو ان نزلنا هذا القران على جبل لن رايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون